مَنْ جَ أَ بِحَثَلَةِ فَلَ خَيُوم مِنهَا وَهُ من فَزَعي أَْمَئِدٍ آممِ وَمَنْ جَأَ بِ السَّي أَتِ فَكََُّت أُودُهُم ْلتُ لِذَونَ إَِّ مكُ تُمْ تََّلُ إِ ماءُ مِلفُأَ قْبُ دَ َظهَا بِِبلَدَةِ الذي حَظو مَ غَا وَلَذ كُّ شيءَ وَأُمِلتُأَ كونَ مِمسين وَأَن اِكْفُ وَالْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِ فتحرفونها وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين َْللَكَ بَِّ بَإِمُثَوَ فِي الزَعونَ بِالحَتِ طَوْم يؤُِّون إِ فِيعَون عَ فِي الأبض وَجَعَلَ أَهْهَا شعي ي الصَبْرِِ فُ قَائِ فَةَن مِنْ وتحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين